أَنْكُمْ بُكُم أَيُّهَا أن الْعَامِقُ وَإِنَّهُ ثُمَّ أَدْنَى وَاجَأَ ما دنا ما نذكر فينا حظيرا வய வை சிவ وَإِنَّ اللَّهَ